I والتي تخافون نسوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن, واضربوهن ان اؤ با نكم فلا الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشعكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذل القوى اريد القربا والجانب الله لا يحب من كان مختالا فخورا <تصفيق> الذين يذخلون wa